بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه لله لله اله الا الله محمد عبد ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى ومن تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد نازل في الباب الثاني لابواب بهذا الكتاب المبارك قال المصنف رحمه الله تعالى من آداب طالب العلم قال توقير العالم وهيبته ولو قال توقير العالم وهيبته فكان أولى قال توص ابن كيثان إن من السنة أن توقر العالم وكيف يأخذ هذا من السنة والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى عالما وإنما كان هو بأبه هو وأمي صلى الله عليه وسلم إمام العلماء فكر يأخذ هذا من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء قبله كان يتأذب معه لا يقول لن أن أحد إني أفضل من يونس بن متة رحم الله موته لو لبثت في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي وحديثه في شأن أبيه إبراهيم الخليل كثيرة معروفة هذا كله يدل على أن من السنة توقير العالم ثم هذا تأب الأنبياء جميعا وقد لقي موسى الخضر فكان منهما ما كان فموسى أفضل من الخضر في الإجماع فهو كلمه زمانه ورسوله أو رسوله من أولي العزم من الرسم والخضر رأيته أن يكون نبيا مع اختلاف وأن كان الراجح أنه نبي فعن الحسن قال رؤيا ابن عباد يأخذ بركاب أبي بن كعب. يعني بركاب الناقة الزمام الناقة فقيل له أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأمطار فقال إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف يعني عظم ابن عباس مع كرامته ومهابته وعلمه وحفظه ونسبه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم عظم ابيا لمكان العلم منه فقد كان ابا هو يعني أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كبار علماء الصحابة وعن الشعبي قال صلى زيد بن سابت على جنابه ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فاخذ بركابه فهو نفس ابن عباس الذي فعل ما فعل مع أبيب يعيده مع زيد ومن هنا ثبت ابن عباس ونبت وكان له الشأن العظيم الأدب من اسباب الوصول فأخذ ابن عباس بركابه فقال له زيد خلي عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبار، يعني بدله زيد أدبا بأدب زيد يقول له يعني لا يليق بك يا ابن عم رسول الله, الله والسلية يقول هكذا يفعل بالعلماء والكبار. وفي نواية عم قال أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال تمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صباحا يعني يمكن زيد هذا ابن عباس قال إن هكذا نصنع بالعلماء ويؤكد ابن عباس موقفه وأن هذا هو الأدب اللائق ولو لم يفعل ابن عباس لما كان عليه ضيص ولو سكت زيد لما كان عليه ضيص وإنما طفحت أدابهم على هذا النحط الذي فاض وملأت الدنيا ومنهم يقتبس من جاء بعده فكل أهل العلم في من يقرؤون هذه الآثار وهذه النصوص يقومونه سيعملون بها ويتقدمون بأدبه. بعد أبي عباس رضي الله عنه قال: بكست سنتين. أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هبته. حتى تخلف في حجة أو عمرت في الأراك الذي ببط بمر الزهرات لحاجته الأراك يعني مجتمع شجر شجر الأراك الذي أكن منه العود. العود المعروف الذي هو السواء والمقصود أن عمر تخلت في الأراض يعني في مجمع الشجر لقضاء حاجته فلما جاء وخلوت به انتظره رعبت خارج الأشجار وأمسك له ماء لقيام الخدمة عليه وهو يقصد أنه بعد ذلك سو فلما جاء يعني رجع وخلوت به قلت يا أبير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك قال فلا تفعل إذا أردت أن تسألني فتل فإن كان عندي منه أخبرتك وإلا قلت لا أعلم هذا عمر وهذا أدبه أيضا يعني إذا أعرفت وإلا قلت لا أعلم وإلا قلت لا أعلم فتألت من يعلم قلت من البرأتان اللتاني ذكرهم الله تعالى أنهما تظاهرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في قوله وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبري وصالح المؤمنين قال عائسة وحفظة الحديث يعني وجعل عمر يسرد له الحديث الطويل المعروف في الصحيح وانظر كيف يعني كان ابن عباد يتحين هذا الموقف منذ سنتين ويمنعه هيبة عمر رضي الله عنه وفي هذا أنه ليس كل شيء يسأل في أي وقت وبأي طريقة كما يحلو لبعض الناس وإنما لمدة أن يفطل الطالب إلى الوقت المناسب والسؤال المناسب والهيئة المناسبة والطريقة المناسبة حتى يكون أبرس له في العلم فلم يشاء ابن عباس أن يكون عمر في مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس حولهم فيقول له من المرأتات التي تظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى أن هذا الأولى فيه أن يكون في السر فقد يكون عمر يكره كأن تكون إحدهم ابنته ولعل هذا ليس توقع ابن عباس فسأله فيما بينه وبينه وعن الله قال كان سعيد بن مصيب يركع ركعتين ثم يجلس فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعه الله رأيك. وهذا من الأدب هؤلاء ابناء المهاجرين والأنصار يعني اباؤهم هم خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسعيد مثلهم على كل حال سعيد بن مسايد أبوه الصحابي وجده أيضا صحابه ومع ذلك لا يجدر أحد منهم أن يسأله عن شيء يعني مهابة له وتادبا معه إلا أن يمتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل أئمة عُلَى. عبد الرحمن بن حرمنة الأسدي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير ومعروف عند الأمير هيبته فكذلك كان كأهل لك. وعن محمد بن السرين قال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير فقال الأعمش رحمه الله كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير وعن أبي عبد الله المعيطي قال رأيت أبا بكر بن عيانش ببكة فأته سفيان بن عيينة فبرك بين يديه فجاء أبو بكر يقول له يا سفيان كيف أنت؟ يا سفيان كيف عيال أبيك؟ قال فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث يعني رجل يعرف سفيان ولا يعرف أبو بكر فقال سفيان لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا وهذا فيه من الأدب أن الإنسان إن كان ممن يسأل ويطلب منه العلم ونحو ذلك فإنه كان قاعدا عند من هو يعني أشرف منه وأولى منه سنا أو قدرا أو علما ألا يجيز وإنما يأكل هذا إلى هذا العالم الذي زلت به بين يديه فقد تقدم أن السلف كانوا يفعلون هذا مع أقرانهم فكيف بشيوخهم وعن الحسن بن علي الخلال قال كنا عند معتبر بن سليمان يحدثنا إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتبر حديثه فقيل له حدثنا فقال انا لا نتكلم عند كبرائنا مع أن المعتبر صاحب المجلس وصاحب الدرس وهو صاحب حديث ايضا لكنه اجل ابن المبارك فتكلم أما مجالسهم فقد قال أحمد الثينات كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلس ولا يبرق قلم ولا يقوم أحد كانما على رؤوسهم الطير أو كأنه في صلاة كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلس يعني ما في أحد يتحدث صاحبه ما دام هو جالسا بينهم ولا يبرق قلم لأن هذه حركة لا في مجلس العلم ولا يقوم أحد مهما كانت له حاجة كأنه على رؤوسهم الطيخ أو كأنهم في صلاه وعن أبعاث قال كنا عند ابن عون وهو يحدث فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن في موكبه رجل أمير من عبد وهو انذاك يدعى إماما بعد قتل أخيه محمد يعني دعي له بالإمامة يعني الخلافة في هذه المنطقه التي كان فيها فما جسر أحد ان يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابنعود ومعلوم أن من عادة في الناس في مثل هذا الالتفات والقيام والنظر والتفرج لو دخل رئيس الجمهورية الآن لما بقي أحد المجلس كل الناس يخرجون حتى يتفرجوا عليه فقط مع أنهم يعرفونه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 حتى توقر إن أفضل بك الكبر، وخدم أكبرهم حتى تنازل به مثلا بمثل إذا ما شارف العمر. وعن حرملة قال سمعت الشافعي يقول وذكر له أفحاء الحديث، وأنهم لا يستعملون الأدب. لا يستعمل أدب يعني كانوا مع هذه الأدب كانوا لا يرون يعني أنه لا ك أدب. يستقلون الأدب الذي كانوا يعني يظهرون، فشكى للشافعي أن أصحاب الحديث لا يستعملون الأدب، فقال ما أعلم أنني أخذت شيئا من الحديث ولا القرآن أو النحو أو غير ذلك من الأشياء مما كنت أستفيد إلا استعملت فيه الأدب، وكان ذلك طبعي، إلى أن قدمت المدينة فرأيت بالمالك المراءين. ما من هيبته وإجلاله العلم فلذت بذلك حتى ربما كنت أكون في مجلسه فأصفح الورقا أتصفح رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها يعني هذه يعني دقة في الأدب إذا كان في المجلس وضعه الوطأ يقرأه على سياقي المماليك واحتاج إلى قرب الصفحة لا يسمع الأركباء تسمعون عند قلب كله يعني يخبط في الصفحات هذا ليس فيه شيء فيما يظهر لكن مهما الصفحة أن تتأدب مع العلم وأهله ومع الواحد الذي تقرأه كان هذا أدرك لعلمك وأنفع لنفسك وأتقى لربك وأقوى بالأداب التي هي مفتاح الوصول الى المأموش فذكر الشاسري عن نفسه انه كان حريصا على لزوم الادب في كل علم يطلبه، حتى علوم الدحو اللغة وغيرها وان هذا طبعه الذي طبع نفسه عليه وانه لما قدم المدينة رأى من ذلك ما زاده من ذلك وهذا عجيب ولهذا الانسان يكمل شخصيته من خلال احتكاكه بهذا وهذا وهذا، يأخذ من هذا أجمل ما عنده ومن هذا أكمل ما عنده وهكذا. وذكر بدأده مع ذلك رحمه الله تعالى ما ماذا؟ وعن الربيع بالسويبات قال والله بجتريت وأن أشرب الماء والشافعين ينظر إليه هيبة لهم حتى شق ما يعني يستحيون أم؟ يعني يتعاطونهم أمان نظر الشيخ وقد تقدم معنا طريقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وعرف أنها أوسع من هذا وأجل وأعظم فقد ذكر بسن هذا فيما مضى ومن ذلك أن أحدهم كان يعني لا يجرؤ أن يحج النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانظر الفطرة الناس وما ملأ عينيه من رؤيته هذا اوضح ايضا من هذا فعل الشافعي ومالك وغيرهم ممن ساتون افتحرتوا كانوا اكثر الناس ادبا واعجب الناس ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال امام احمد رحمه الله شيما شيئا سنين ما سالته عن شيء الا مرتين هيبه الله وقد يشكل هذا عند بعض من يتأمل يقول إن العلماء قالوا يضيع العلم بين شيئين الحياء والكبر وليس من شأن الطالب أن يستحي قد يسأل فما بال هذه الأثار وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول ما سألت ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له لا يشكل هذا لأن المقصود ليس أنه استحيا من طلب العلم ومن ثم فوت على نفسه فرصة الاستفادة وإنما المقصود أنه كان يتهيب شيخه المقصود أنه كان يتهيب شيخه فلمكان مهابته ينتظر حتى يسأل غيره نفس السؤال، وكانت مجالسهم عامة بأهل العلم والفضل، فما يحدث نفسه به من سؤال يبادر غيره فيسأله، وحينئذ يستفيد، وليس المعنى أنه تضيعه المسألة في مساء العلم، وإنما يكون السؤال على الثاني فيتهيئ فيقول لعل غيري يسأل، فيسأل غيره لأنهم جميعا يعني على درجات عظيمة من الحرف. والفهم والفطالة وليس معنى ذلك عندما يفوتوا فسألة من العلم قال إلا مرتين فيكون في هاتين المرتين انتظر أن يستشكل أحد ما استشكله أو يسأل أحد ما أراد السؤال فيه فلم يجد فاضطر أن يسأل وهذا يفهم منه أيضا أن التقرر إلى الشيخ أو البرود في طلب العلم ليس بكثره الكلام بعض الناس يتكلف الكلام حتى يعرف وليس هذا بل هذا يععمل بخلاف قصد وكلما كان الإنسان أكثر صمتا وأكثر أدبا ولا يتكلم إلا بالكلام الموزون كان هذا أولى به لكن بعض الناس يعني يكاد ينظب الكلام بعضه في بعض فما ينتهي من السؤال إلا وقد ألطق به سؤالا وما ينتهي من تعليق إلا وقد ألطق به تعليقا هذا يمل ويمغض عادة لأن مثل هذا من الصعب أن يكون يعني صاحب عقلي فإن صاحب العقل لا يسمك هذا المسلك الكلام بعضه في بعض وبعضه في بعض وقد لا يكون كلهم بنفس الفائدة وبنفس الحاجة. قال عبدوس رأني أبو عبد الله يوما وأنا أضحك، فأنا أتحيه إلى اليوم. رأني أبو عبد الله، وابو عبد الله كنية مالك والشافعي وأحمد، لكن عبدوس يقصد الإمام أحمد رحمه الله. وإن كان الثلاثة أبو عبد الله. قال فانا أستحيه الى اليوم لمجرد ان راه يضحك وفي ترجمة ابراهيم بن ابي طالب قال الامام احمد بن اسحاق الفقيه ما رايت من المحدثين اهيب من ابراهيم بن ابي طالب كنا نجلس كان على رؤوسنا الطير لقد عطف ابو زكريا العنبري فاخفى فأخف عطاسه فقلت له سرا لا تخف فلست بين يدي الله يعني كان يعني راى الرجل من مهابه شيخه وهذا العطاس ما له حل هذا تفعل فيه وبعض الناس اعطاه يعني يتفاوت ما بين مزعج الى شديد الازعاج نعم فهو أجل شيخه ان يعطس في مجلسه فقال له هذا يعني اصدره لا تخذ ثلاثة بين هذا إلا وكأنه رأى منه يعني فرقا والمهامة قد تؤدي إلى نوع من الفرق يعني الخوف ورؤي هذا في بعض الشيوخ كان بعض من أعظم من رأينا في زماننا هيبة سيخ دالباني رحمه الله كان كافي من أن لا تنعاقد لسانه عندهم يقول عندهم السؤال فلا يستعلم ولو يعني دافع نفسه يتكلم غلطه يجيب أول السؤال في آخره هو في نصه فلا يفهم ماذا يقول حتى يكون بعض الحاضرين من يعني من الطلاب الذين اعتادوا على مجلس الشيخ يقول له يقصد راح يقصد ضارك الله فيكم كذا وكذا وكذا فيقول نعم الآن فهمت السؤال ثم يبدأ الشيخ فيجي لكن أخونا يحاول أن هو يتكلم فلا يستطيع لمهابته رحمه الله قال أبو زكريا العنبري شهد جنازة حسين القباني سنة 89 وثمانين ومئتين. فصلى عليه أبو عبد الله يعني أبو فلما انصرف قدمت دابته يعني ليركبها فأخذ أبو عمرو الخفاف بالإجام هذا واحد. وابن زايمة إمام الأئمة معروف بإمام الأئمة بركابها وهذا الثالث. والجرودي وإبراهيم بن أبي طالب يسويان عليه ثيابة وهذا ثالث ورابع فمضى ولم يكلم واحدا منهم وركب مشوا لك إن شاء هذا شرف العين ولا يقال يعني لما مضى ولم يكلم أحدا ولا حتى قال جزاك الله خيرا أو نحو ذلك هذا له مخالص يعني عود نفسك مهما رأيت شيئا تنكره أن تلتمس له ألطف مخرج كان يقال مثلا إن الموطن موطن جنازة وموطن حذن وتأسفف والشيخ أراد أن يعلمهم أن هذه المواطن ليس مواطن كلام وأراد أن لا يعني أثر الموقف أو يقال إنه ولا شكل أول صحيح ووارد ويقال معه أيضا قد كان بينه وبينهم يعني مما يكون بين يعني العالم وأصحابه من العشم كما نسميه نحن فلا يعني يقع في قلبه أنهم يسئون الظلم فلا يحتاج إلى مثل هذا لأن بعض الناس قد يتكلف حتى لا يسأ به الظلم هو أمن أن هؤلاء يسئون به الظلم أو يتهمونه مثلا بالكبر أو يعني احتقار الآخرين أو نحو ذلك فتعامل معهم على سجياته وجد نفسه كارها من الكلام فلم يتكلف وهذا يعني بالحقوق الصحبة أن لا تلجئ صاحبك إلى أن يتكلف لك أما أن تلجئه إلى أن يحسبها أخمة وأزاسة يقول الله الآن ربما ظن أنني متكبر فحتى يعني أوضح له أنني لست متكبر لابد أن ما معه كذا وقد يعني أخشى أن يسيء بأن ينظرني في كذا أو يفعل كذا فحتى لا يحدث كذا فأنا أفعل كذا هذا ليس صحبة هذا كرم نعم وبيسه هذا لا يصح لكن إذا كان الودو فاشيا بين الاخوان وخصوصا بين من بينهم يعني نسب العلم والدعوه ونحو ذلك فإن مثل هذا يقع يعني بلا حرج لا يتوقف عنده احد لكن يعني لا يخلو كل مجتمع من يعني اقوام يتلمسون العثرات ويتتبعون العورات وهم في المجالس ان يصطاد موقفا يمكن ان يعني يعمل له برواد ويطبع منه نسخا ويوزع على الناس. لقد قال فلان كذا وفعل كذا لقد مد رجله في وجه فلان وقد يعني تكلم فلان فلم ينظر إليه ولم يعني يصافحه بابتسامة ولم ولم ولم, ولم وعامة هذا قد يكون من الأوهام ممن يعني اتفق دون قصد أو انتباه أو نحو ذلك وينبغي أن يمرر بين الإخوان عموما فكيف يعني إذا كان بين طلاب علم مثل هؤلاء لا يخلو منهم مجلس لا كثر الله من أمساله قال أبو ذكرية قال وعن الإمام أبي حازم الاعرج رحمه الله تعالى قال لقد رأيتنا في مجلس زيد لاسلم أتلم أربعين فقيها أربعين فقيها أدنى خصلة فينا التواتي بما في ايدينا وما رايت في مجلسه متباريين ولا متنازعين في حديث لا يدفعنا ادنى خصلة التواثي بما في أيدينا يعني كل ما في أيدي واحد كأنه للجميع هذه أدنى شيء ونحن لا نقدر على هذا الأدنى انظر إلى ما في جيبك وما في جيبك وما في جيب السالس. كل واحد أغلق عليه يعني جيبه فلا يخرجه ولو طلب منهم يقول دعني أستخير وأفكر وأنظر وربما لم يرجع للمسجد مرة أخرى فهذه أدنى خصل عندهم ليته ذكر لنا يعني أعالي ومعالي هذه الخصال يعني هو يستهين بهذه يقول هذه يعني أقليل شيء قال وما في مجلسه متماريين يعني سنين تماريان يختلفان يتنازعان ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا يعني تكلمات في كلام ليس من وقال اسحاق الشهيد كنت ارى يحيى القطط يصلي العصر ثم يستند الى اصل مناره مسجد فيقف بين يديه علي بن البديري والشاذكولي وعمر بن علي واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لأحدا منهم اجلس ولا يجلسوا هيبتا واعظار طيب يعني والشيخ يعني جالس هو سيب النص أما هؤلاء والله يعني لا يظن بأحدا منهم إن شاء الله أن يكون فكر في مثل هذا قال كان يترعجعون إليه مرة بعد مرة وهو هو عندهم انظر في تراجب هؤلاء جميعا يحيى بن سعيد القطار ترى يعني عجبا وشهودا بالفضل والامتنان بتلذذ عليه مع انه جعلهم او تركهم واقفين الى المغرب من العصر يستمعون حديثه قيام على ارجلهم ولم يقل لاحد منهم اجلس وهذا ايضا يمكن ان تتلمس له اسبابه ودائما اسقط الامر على ما ينفعه وخلي الشيخ لديانته وأدبه وعلمه ما دمت اخترتهم وقد وثقت في ذلك هؤلاء لم ينشغلوا لما فعل هذا الشيخ لانه عرف وأنه لابد أن يكون فعله النقض قد يكون يريد أن يعني يختبر أدبهم أو يعني يربيهم على الصبر ويعني الحرب على العلم أو يعالج بهم غيرهم من الطلاب من من ليس كذلك أو حكم أخرى قد لا نعرفها لكن يظن إن شاء الله تعالى أن يكون قصد شيئا منها وإلا مثل هذا لا يفعل بدون قصد ولهذا كان بعض أهل العلم قد يفعل مثل هذا ثم ينبي أخا المجلس يقول يعني لقد كنا كذا وكذا وكذا ويحكي لهم بعض الفوائد التي لأجلها يعني ربما فعل ما ظاهره المشقة عليهم وهو لم يقصد المشقة وإنما قصد التنبيه أو الدلالة على فائدة من الفوائد العملية فقال البخاري رحمه الله ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين فقال عبد الرحمن بن واقد رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب أمير كأنه باب الأمير يعني ما في أحد يدخل ولا يخرج إلا بإذن كما يفعل مع الأمير فالإبام مالك رحمه الله من أشهر الناس هيبة في كتب التراجم وعن أبي عبد الله يحير لعبد الملك الموصلي قال رأيت مالك ابن أبت غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له يعني وذكر من ذلك قال وإذا رفع أحد صوته صاحوا به يعني الذات سكتوه ترفع صوتك عند مالك في مجلس مالك مالك, مالك؟, مالك؟ قال عبد المفعب كانوا يزدحمون على بار مالك حتى يقتتلوا من الزحام وكنا إذا كنا عندهم لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا يعني العرب تطفق القول على الفعل يقول لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا وتهز برفق هذا معنى ذا إلى ذا يعني لا يفعل هكذا في يعني لا ينصرف لا يطرف وجهه وعينيه ورأسه عن النظر إلى الإمام رحمه الله وكانت الثلاطين تهابه السلطان نفس يهابه فما ذلك فكيف يقول له السلطان يعني هذه إهانة في العقل لكن على سبيل التمثيل نحن لا نعرف أكثر نهابة في الناس من السلطان فاضطروا ان يقولوا كانه باب الامير لكن الامير نفسه يهاب وهو لا يهاب الامير لا وكان يقول لا ونعم ولا يقال له من اين قلت ذا قال ابن خياط يمدح ملك ابن انثى يدع الجواب فلا يراجع هيبته والسائلون نواكث الاذقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو البهيم وليس ذا سلطان يعني من أين جاء هذه المهابه وهذا السلطان؟ نور الوقار من أين يأتي الوقار؟ متابعة متابعة سنة وعز سلطان تقى فهو المهيب وليس ذا سلطان الحمد لله رب <تصفيق>